من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على الضياء المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكاية جديدة من حكايات رمضانية وحكايتنا اليوم أيضا مع أمير الشعراء أحمد شوقي هذا الرجل الرائع الذي بث الحكمة في كثير من مقطوعاته الشعرية الرائعة قصيدة اليوم أسميها دين الثعلب يقول فيها برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله اله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين وازهدوا في الطير ان العيش عيش الزاهدين واطلبوا الديك يؤذن لصلاه الفجر فينا فاتى الديك رسول من امام الناسكين عرض الامر عليه وهو يرجو ان يلينا فاجاب الديك عذرا يا اضل المهتدينا بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين انهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا نعم مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا ذكرتني هذه القصيده الرائعه بقصه قديمه مشابهه ذكرها الابشيه في كتابه المستطرف في كل فن مستطرف قال حكي ان الثعلب مر في السحر يعني عند الفجر بشجره فراى فوقها ديكا فقال للديك الا تنزل فنصلي جماعه فقال الديك ان الامام نائم خلف الشجره فايقظه صح الامام الامام بتاعنا خلف الشجرة روح صحي عشان نصلي جماعه. فنظر الثعلب فرأى خلف الشجرة الاسد. فضرت وولى هاربا. فناداه الديك اما تاتي لنصلي? فقال قد انتقض وضوئي. فاصبر حتى اجدد وضوءا وارجع. هكذا الثعلب. وهكذا المكر. وهكذا اصحاب الحيلة. وموقف الديك العاقل هذا صورة لما يجب ان يكون عليه المؤمن الكيس الفطن فالمؤمن كيس فطن عاقل لا ينخدع بسهولة ولا تغره العبارات المنمقة ولا تغره ظواهر الالفاظ ولا معسول الكلام انما يعرف تجارب نفسه وتجارب الاخرين ويحكم الخبرة بهذه التجارب كما قال معاوية رحمه الله رضي الله عنه لا حكيم إلا ذو تجربة ولذلك لا تكون سذاجته سببا في استغفال عدوه له صحيح أن المؤمن سليم الصدر غير مخادع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم اي مخادع لئيم ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان الاصل في المؤمن سلامة الصدر وصدق الحديث وطهارة المقصد وانه لا يخدع احدا كما ان الفاجر الاصل فيه الخديعة والمكر والاحتيال لكن هذا لا يعني اطلاقا ان يكون المؤمن غافلا مغفلا يسهل خداعه فالمؤمن العاقل لا يخدع ولا يخدع وقد ذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان كان والله افضل من ان يخدع او اورع من ان يخدع لا, لا يخدع احدا وكان اعقل من ان يخدع وقال عمر رضي الله عنه لست بالخب اي لست مخادعا ولا ماكرا ولا الخب يخدعني وهكذا قال اياس بن معاوية الذكي المشهور وما وصل المسلمون الى ما وصلوا اليه من احوال متردية الا لانهم انخدعوا مرات ومرات وبنفس الخديعة ومن نفس المخادع ولبغوا من جحر واحد لا مرتين بل مرات متعددة وما مثلهم في ذلك وهم يخدعون كل يوم الا كمثل عصفور احمق ذكر ابن حبان قصته في روضة العقلاء ذكر ان صيادا كان يصطاد العصافير في يوم فيه ريح فكانت الريح تسفي عليه التراب فتزرف عينه الدموع وكان كلما صدع عصفورا كسر جناحه ثم ألقاه في ناموسه أو في كيسه فرأى احد العصافير الحمقى دموع عيني الصياد فقال لصاحبه ما ارقه علينا انظر الى دموع عينيه قال يا احمق دعك من دموع عينيه انظر الى عمل يديه الامة للأسف يعمل عدوها يكسر عدوها اجنحتها ثم يخدعها بمعسول الكلام وتنخضع وهي ترى اجنحتها تكسر واطرافها تقضم وبلادها تغتصب وثرواتها تنتهب ومع ذلك نجد فينا الغافل الساذج الذي يقول أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة ما شاء الله عليك سليم القصد أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة إنما هو يؤمن بأن ساذج تضحك تضحك عليه الأمم الأخرى وتستغفله الأمم الأخرى العاقل لا يمكن أن يامن عدوه أبدا ولا ينخدع مرتين أبدا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين في في بعض الروايات ان رجلا من المشركين كان شاعر اسمه ابو عزه ابو عزة الشاعر هذا كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه فاسر في بدر فجاء الى النبي ودعا الفقر والفاقه والمسكنه وقال يا رسول الله لي بنات وليس عندي مال لأدفع الفديه وكذا فاغف عني فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فجعل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض المشركين على حرب المسلمين. ثم شاء الله ان يؤثر في احد. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقلني يا رسول الله. فقال لا تمسح عرضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. اضرب عنقه يا زبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يلده المؤمن من جحر واحد مرتين. العاقل لا يمكن. ان يخدع من جحر واحد مرتين لا, يح... لا, لا يصح في عرف العقلاء ان يخدع الانسان ويدرك الخديعة ثم مع ذلك يسلم نفسه للخادع مرة اخرى ليخدعه بنفس الطريقة بل العاقل والمؤمن الحقيقي كالانسان الذي مرض من اكله اكل اكله فمرض منه لا يمكن ان يعود مرة اخرى ليأكل هذه الاكلة لانه كلما رأيها تذكر ان هذه الاكله كانت سبب بلائه ومن ثم لا يقرب منها من اللطائف في هذا ان الامام الزهري رحمه الله من كبار التابعين استدان حتى بلغ دينه سبعين الفا وعجز عن السداد فسدد عنه هشام بن عبد الملك الخليفة ثم قال له يا ابا محمد لا تعد اليها معهد تشتاني يعني توقع نفسك فقال كيف اعود يا امير المؤمنين وقد حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ولذلك كان النبي يحذر اصحابه باستمرار خذ شذرك وبخاصه ممن سبقت منه العداوه وسبقت منه الخصومه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه عمرو بن الفغواء الخزاعي الى مكة بمال الى ابي سفيان في مكة وطلب منه ان يطيعه لابي سفيان ليقسمه في قريش بمكة وذلك بعد الفتح وقال له التمس لك صاحبا يعني ابحث لك عن صاحب يكون معك في الطريق قال الرجل فجاءني عمرو بن امية الضمري فقال بلغني انك تريد الخروج وتلتمس لك صاحبا قلت اجل قال فانا لك صاحب قال الرجل فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد وجدت صاحبا يا رسول الله قال من قلت عمرو بن اميه الضمري قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هبطت بلاد قومه فاحذره فانه قد قال القائل اخوك البكري ولا تأمنه البكر ده اخوك صحيح لكن لا تأمنه قال فخرجنا حتى اذا كنا بالابواء قريب من المدينة قال اني اريد حاجة الى قوم العن اذلك انتظرني شوية انا عندي حاجة عند قومي وارجع في بودان ودان هذه قرية قريبة من المدينة فتلبث لي انتظر هنا فقلت راشدا ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا هبطت بلاد قومه فاحذره قال فشددت على بعيري واسرعت حتى خرجت الى ان وصلت الى مكان يسمى الاصافر فاذا هو يعارضني في رات جايب جماعه يخرجون عليه لكي ياخذوا المال منه بس كان خلاص افلت منه قال فسبقته والحمد لله فلما راني قد فدته انصرفوا وجاءني فقال كانت لي الى قوم حاجه قلت اجل ومضينا حتى قدمنا مكه فدفعت المال لابي سفيان الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صاحبه ان عمرو بن اماء هذا كانت له سوابق قبل الاسلام فاحذره ولذلك حذره ونجا ولو انه لم يسمع هذه التوصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما اخذ منه المال وهكذا ينبغي للفرد وينبغي للامه أن, تعد ان يعد الجميع للامر عدته والله تعالى يقول خذوا حذركم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا فهل نعي هذا الدرس العظيم ونتفطن لكيد عدونا اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يلهمنا رشدنا وان يحفظنا من كيد عدونا وان يحفظ امتنا من كيد عدوها وان لا يجعل للظالمين على المؤمنين سبيلا والى لقاء اخر استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين